وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ كَلَّا إِنَّهَا لَضَاءَ نَزَّاعَةً لِلشَّوَاءَ تَدْعُوهُ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هدوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم 119. وإذا مسته الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشبقون والذين هم من عذاب ربهم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 غير منومين، فمن ابتغى راء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادة.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 ثَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ فَيَتَمَاعَى كُلُّ من امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّادَّةٍ فَلَا نُسِيمٌ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة من أبصارهم ترهقهم ذلهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنه كأنه إلى نصبي يفضون خاشعة النبصارهم ترحقهم دلال